الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه الماده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى ودين وبعد في ماده الملو والنحل والتي ندرسها من كتاب تلبيس ابليس أجلب الفرغ بن الجوزي وقد كسب كتابه على قسمين القسم الاول وهو يتحدث فيه عن مله الاسلام ونحله اهل السنه والجماعه بعد ان تكلم على ان الامه اصلا عايزاه تتفرق تتفرق في دي ليها في بدايه كتابه وانباءه صلى الله عليه وسلم بيان ان الامه اختلفت الى 370 فرقه كلها في النار الا واحده <تصفيق> والوعد هذه هي الفرقه الناجيه وان احنا الناجيه والهالكه بالاضافه الى اديا الباطله اللي هي الفرقه التي تنتسب للاسلام وهي تتلخص في 22 فرقه <تصفيق> ف... بدا كلامه بالكلام عن اهل السنه والجماعه ثم بعد ذلك انتقل الكلام عن النحل والملل الباطله فبدانا الحديث ونواصل نكتفي بذكر الراوي قبل ذكرنا كذبا للزمن ونعرض عن ذكر الاسناد فذكر بالاسناد الى الى الى عبد الله ان انه قال الاقتصاد في السنه غير بعدين, بعدين لسه ما سجلت درس خذت طب ما خلاص ده بعدين قال خل ابعت اعمل لي كتاب اسئله خذتيني ف انه قال الاقتصاد في السنه خير ما الاجتهاد في البدعه ودي مساله طبعا ملاحظ دائما من خلال قراءه المسلم للنصوص وقراءته للواقع انه دائما اهل البدع بيكونوا اكثر اجتهاد وذلك لان البدعه باطله وابليس وينشطون على ذلك دائما بتلقى على مر الدهور والزمان <تصفيق> وانت تقرا النصوص ابتداء ان اهل البدعه اكثر نشاطا من اهل السنه وده اللي بيحير كثير مهنات لغايه ما يظن ان اهل البدعه على حق الناس لازم الحضور ان شاء الله بالنسبه للدليل الواقع الدليل على هذه المساله اول شيء تعالوا نناقشها من حيث الادله بعدين نربطها بالواقع ابن عباس عليه السلام قرر هذا المنهج يعني كلام الرجل ما كلام بعيد يعني وان كان هو ما موقوف عليه لكن ما ماش بعيد يعني في حديث حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان ابن عباس قال سيخرج اقوام في اخر الزمان قدساء الاسنان سفهاء الاحلام يقرؤون القران لن تجاوزوا ايمانهم حناجر يحقر احدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم يقولون من قول خير البريه ويخرجون من الاسلام كما يخرج السام بالرميه الى اخر حديث فده وصل انه ما سلم للخوارج وهي اول فرقه طبعا من فرق الضلال ظهر راسها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بدايتها كانت من ذي القويصر الذي اتهم النبي عليه الصلاه والسلام بعدم العدل لما قسم الغنائم قال يا عدل يا محمد او على روايات يا عدل يا رسول الله فانك متعذب فالنبا صلى الله عليه وقال الخوارج الخوارج هذه صفتهم يقرؤون القران يقرؤون القران لما انت غايته تشوف انك كانك مغري تمسك لك المصحف كده ما عنده دقيقه الخارجي ما صاحب بدع وانقلاب كلاب اهل النار كما وصلوا على محمد لكن بيقولوا القران قرايه يعني ما عنده زمن يقرا جريده ما عنده فض غاته يقرا لك كتب بتاعه فقه وكده يقول لك كلام الله ده هواهم واتفق عليهم خلاص وبصلي اركع كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تمشي انت السوق بتاعهم درمانه تجيء تلقاكه يصلي صلاه النبي عليه الصلاه قال يحكم احدكم في صلاته مع صلاته ف... فيبقى اهل البدع دائما نلقاهم شنو اكثر اجتهادا من لا يشك كده تلقى صحابه بتاع... بتاع السنه يعني بتلجا عباده بسيطه لكن معقلتها يجرا له 5 7 ايات وتلقين عصب مرات حاجه معروفه كده هنا يصلي له رغاتين كده بكره ثانيه الله حتى يقدر يصلي ثاني لانه اظن لكن ده ممكن وث الوقت تنظر له البدعه الان لو ظلت على البدعه وده بيحي الناس ويخدعوا بهم الناس اللي ما عندهم علم طبعا تلقى واحد يدوق في النوبه دي عارف من الصباح للعشاء ما يفطر كله كله لوغا انت ما تشوفه هسه امشي اي مسجد خاصه في الايام بتاعه العيال نومه شغاله فهمت على حسب انه ده ذكر أوه أوه أوه. الله هو دائم لا بكره والله صح لانه اظلم بدايه من هات البطافي يعني ما هو اطلب البدا يعني بيشتهدوا في البدعه لكن الاجتهاد في البدعه ما بوصلك لله عز وجل رجال قال الاقتصاد في سنه يعني خير من الاجتهاد في بدعه ان الانسان يعمل سنه ولو يعني يعني السنه هذه في ذات المطاف يعني يطبق منها ما, ما يطبق السنه وإن كلها هي سهله يعني اتبع السنه ما هو التشدد اصلا في معنى قول رسول مع الله صلى الله عليه وسلم لا يشادد دين احد الا غلب ف الناس الان بي بيقول ليه كنتم مشددين والرسول قال لا يشدد دين احدا الا غلبة ودي كلمة حق وريد بها باطل يعني التشدد هو عنده يعني انا ستلقى بتاع بدعة هو, هو مشدد هو مشدد هو صفق انتبه التشدد بدليل انه شيخ هلتلان انتكلم عن الحديث قال والتشدد هو ان ينسب للدين ما ليس منه لا تشدد انك انت تنسب حاجة اصلاً ما من الدين وتحسب على الدين يعني اثنى لو, لو ضربنا مثل عشان نبطل هذا الكلام الباطل بتلقى بتاع, بتاع السنة بتلقاه مثلا اذا ذال يذكر الله عز وجل ممكن يذكر الله بكلمتين مثلا قال كلمتان خفيفتان على لسان سغيتان في الميزان حمدان الرحمن صفحان الله عظيم صفحان الله وفي حمده واش اثنين يقول لك كده بتاع السنه وامشي شوف شغلتك ابو لطفي طعبي وتوكل خلاص اس دي صعبه كلمتين ده كمته للشيخ يديه يرد يخليه عاطل يقولوا يعني طريقتنا دي ده انا شغل ثقيل اها لا اله الا الله وهو 7000 جريد بعد العيش ده غير البلاوي التانيه وزور تبقى جه حزب احمر الثلاث طن شغال وبالليل شغال بي... هسه وينه مش شدد منه انا انا عارف انت شدد وينه بعد ده كله يجيك وانا اقول لك انتم مش شددين اقول لك انتم مش شددين انا عندك المتين وما يجيبش اقول لك انتم مستابل ومش شدد من الناس رابط نفسك بحبل ودلاغين و... وعواليك كلك من اول كلا الناسك في للجوالات يا اخوانا قبل تدخل المحاضرة فالكلام فال... واضح بتاع, ال... بتاع ال... الراوي ما, ما له ادلة واصلب من المنهج يعني وذكر بالاسناد الى ابي ابن كعب قال عليكم بالسبيل والسنه الى ان قال يعني وان اقتصادا في سبيل وسنه خير من اجتهاد في اختلاف والمعنى واحد بالنسبه لايه كلام ابي ابن كعب مع الاثر الاول ما في يعني كثره اختلاف عشان نقي منها ذكر ابن الجوزي بالاسناد الى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النظر الى الرجل من اهل السنه يدعو الى السنه وينها عن البدعه عباده و حاجه كلام ابن عباس وان كان في في مقال لكن شواهده موجوده في الـ في الـ في الـ في الشريعه الاسلاميه النظر بيقول لك النظر اشوف سايح النظر الى الرجل من اهل السنه الرجل الى الداعيه يعني الداعيه الذي يدعو الى السنه وينها عن البدعه الكلام ده قال لك ابن عباس ذات عباده والمبتدعه يتعبدون بذلك يعني لكن على غير يعني فقه الخبر عشان انت ما قاعد تلقى لك لوري مثل مكتوب فيه النظر يا ابو هاشم ليش ريال؟ دار من ابو هاشم شنو؟ ليه نبتوا انه اذا نظر لابو هاشم كده قبل عليه وكنا دي ذات عباده كبيره جدا على اساس انه بتعبد لله عز وجل بنظره شنو؟ الى ابي هاشم والبرهانيه نظره يا ابو العينين انا ما اعرف عيونه زي الحمر ولا ايش وضع المهم النظر دي بتلجاء القوم يعني يتعبدون بنظر باعتبار ان النظر الى شيوخهم والمساله بتاعه النظر للكلام اللي ورد عن ابن عباس انه انك انت تنظر لرجل من اهل السنه في يد السنه عباده ده ليه اصلا النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن النظر يعني لهؤلاء الناس وده بتلقاه في تفسير قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منو ديل بونو بعد ان تكلمت الايات عنهم الذين اوقت تقول النبي عليه الصلاه والسلام قال هؤلاء الناس الذين اذا رؤ ذكر الله يعني او الله ذاته من العلامات بتاعتهم اللي اتكلم عنها النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث ده في تفسير الايه او لا والله الذين خف ولو بيحدوا قال الذين اذا رؤ ذكر الله يعني لما تشوفه تشوفه ساكت بيذكرك بيذكرك بالله اديك عشان كده بيفتكروا بيستخدموا النص النص بغير موضعه هم يعتبرون ان ان النظر الى ابتكه وبسروانه كده دله واللي الله يقول لك على الرسول قال مصطفى قال ننظر الى الذي ذكر الله بعدين حسب ده طبعا حسب انت انت بس بصيرته فده اللي ذارو ما بيذكر الله لانه العبره ليست في فعل العوام اه بالعبره في منول بير يعني الضابط في المساله الراي ان يكون من اهل السنه والجماعه يعني ذو هو من اهل السنه والجماعه ويرى رجلا يعني من اهل السنه والجماعه لما يشوفه كده يذكر الله طوال حتى كان ناسي يكون كده يشوفه يذكر يقول لك يا اخي ده اخونا في الله قال له يقول لك اخونا شنو في الله بعدين بعد ذاك يبدا يعني يقارن نفسه به في مقام النظر اليه انه ده ملتزم اكتر منه ويعني ال الرجل فيه في خير محاسن يعرفها هو بيتذكر دايما شنو بيتذكر الله سبحانه وتعالى لكن اجى جماعه بي بي يعني بيشوفوا ذوله فهمت اشوفوا ذول بقول لك والله يا اخي ده المذكرونا في الحاجه ان ده اللي بذكرك بس صوفيه احنا بنذكرك بس صوفيه مش كده ما هو احنا بنشوفه ما بذكرنا بالله بذكرنا بيبليس يعني دي يحلوها كيف انت يقول لك الله غ... يعني شو, شو بتذكر الله طيب انا بشوفه بتذكر إبليس بفعله يعني حلها كيف يبقى القضية ما قضية تشوف يعني ما قضية انت تشوفه وانا شنو اشوفه القضية قضية ضامة المثالة في النص انه ده بذكرك بالله لانه يعني لما يشوف لك قاعد محسون جعله يقول لك ديال البكره والشيوه قال ليه بذكرك الله وراهه بموحد ما هو اطلئ زهروزه كلا الله بيوحده الله عز وجل اذا شوفه يذكرك التوحيد لاب نادي بتيكة لاب تروال لاب جزمة بيتعرفه كده بذكرك الله براه لانه اصلا هو صاحب القضية ديها لكن لما شوف داك وداك بذكرك حمد النيل هو ذاته يعني من الريمان يذكرك حمد النيل ويذكرك المكاشف دي الله ما في سؤال الذين يذكرون الله هل هل هؤلاء هم الله اليوم لا طبعا فيبقى النظر الى عشان كده المساله دي يعني دعنا نقعد عندها شويه انه اذا كان اصلا الذين يذكرون الله يبقى وجودك مع هؤلاء الناس الذين يدعون الى السنه وينهون عن باطل ده ذاته هو يعني انت بتتعبد به ولا الله عز وجل بتعبد الله بشوف الكلام دي انت عشان كده يشوف الشيطان مع الواحد بسيئة بعد يعني دايما الانسان يعني يحاول يكون مع اخوانه في الله يحاول يشوفهم حتى لو ما عنده غرض يعني وتحين الفرصة التي تجمعه كبيمة طبعا انت اما تبشي الزغر كاخ في الله عشان انت تتعبد لله الذي يدعو الى السنة وينهى البداع زي ما قال النظر الى الرجل يدعو الى السنة هذا البداع عبادة ايمتى تمشي لو تزوره او انت تحيي الفرص ومثل اللقاءات اللي تجمع الاخوان ده الحرص على الحضور وده بجمع ذاته يعني بيجمع ده ذاته قبل يكون مجلس تعليمي قبل يكون هو مجلس علم كده المجلس بيتحد فيه في حد ذاته هو عباده انت, أنت بتخلص فيه النيه في ان تلتقي باخوانك يعني اياتك الى هنا ده في حد ذاته هو شرف كبير جدا وبعدين فايده عظيمه لانك بتلتقي باخولاك في الله بتشوفهم بيذكروك بالله سيبك من الماده ثاني اللي انت هتاخده وما تريد يعني ان ان تقوم به من عمل اه في مقام الدعوه فانك تحرص على بسات الدروس يعني الناس الاخوان بقدر ما عشان كده زمان السلف عادي الواحد بيمشي بيت مع اخيه اصل احنا ما بيمشي زي الا الا يكون دار عنده حاجه ولا كده لكن مثلا زياراتي يجوزوا كل الله بيعبدوا برؤيه بعضهم لبعض وبزياده بعضهم لبعض احاديث احاديث ابي هريره في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتعاخين فيا والمتباذلين فيا الى اخر وبترجم البخاري في باب باب المبيت مع الاخوان على ما بيت يذكر حديث ابي جحيفه ان سلمان الفارسي ذهب وبات مع مع مع ابو الدرداء مشى بات معهم كان بيمشي بيت معهم وكان عندهم يخاف الله يمشي بيت معهم فراى زوجته مبتزله فقال مالي اراك مبتزله فقال اخوك ابو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل فقال بعد ذاك اتى في اليوم الثاني وبعت معه وبعت معه فيتام فيها الله سايف بعد ذاك بعت معه فقام فقام, فقام فأتى فصام فأتى بطعام فقال لي صايم قال كل واكسب عليه يا اخي قال لي انت مش ضيفي وقال لي انت انا صايم غلل له والله هتاب حلفت بالله وانه احتل مع امر بابره المغزم جاء مكل فابطره ما هو ارفع حلها رحلة المشكلة بعد معاه وحلها مشكلة عائلية وانه بعد ثلاث ناقشة برضو يعني وقرر فيها هذا وبتال اخو في الله بتحكي له مشاكلك وعالج القبائم ها مسألة بتاعت الاجيك واخوك في الله وتفرتك ساكن المسألة بتكون هي يعني تبعاتك كثيرة جدا ثم قام ابو الدرداء يصلي من الليل فقال له نم لا يجري فصلاك علومه يا خليفه لك الله والله يثنم ارقد ارقد ثم قام وصلي فاقسم عليه الى ان كان من الثلث الاخير من الليل قال له قم الان فصلي حتى الاخير بعد هذا بعدين ثم رفع الخبر ابو الدرداء الى النباح سلم قال لي سلمان جاي هني في البيت اخوي في الله وكذا ومسكني فطرني كده تعرف وحلب بالله وبعدين قيام الليل ذاته سواليف يعني نومه والله تنوم وكده قال له لق الصدقه سلمان ان لربك عليك حق وان لنفسك عليك حق وان لزوجك عليك حق واذا لزوجك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه والمهم انت على النظر انا دارجتي ما تضيعش فرص يعني ادوني لي ايامه قليله وبعدين اعظم ما فيها واحلى ما في الدنيا هم الاخوان يعني والمجالس هذه دي ما في اغلب النما يعني ما ما ما عمر واحد وزيك اغلب الشيء يعني ال... واضع ما في الدنيا صلوغ لسان حلاوه الايمان يعني احلى طالبا دي بت, بت... بت... بت... بت... بت... بت... بتكون برسائل يعني ما بتشترى من الاسواق يعني عندها احكام يعني ووسائل للناس يكونوا دايما مع بعض ويزوروا ويكون دائما احرصوا انه على فعل الخير ويرى بعضهم بعضا ان شاء الله كيلتقوا ساكت كده ساكت في مجلسه ولو يتونس سافد ما كان في درس المهم هويه اهل آه السنه عباده هويتك لايه لاخيك من اهل السنه ادعي سنه وانه على البدعه هذه عباده كما ورد في هذا الخبر واضح وذكر باسناده اللي هو ابن الجوزي الى الى, الى سفيان ابن عيينة قال سمعت عاصما الأحول يحدث عن ابي العاليه قال عليكم بالامر الاول الذي كانوا عليه قبل ان يفترقوا قال عاصم فحدثت به الحسن فقال قد نصحك والله وصدقك هنا طبعا لما كان يلتقوا مع بعضهم ولا ستهم زعيم سمعتوا فلان كلامه بتاع علم السلف الصالح انت جاي يعني صلح امرهم لانه لما يتلاقوا كلامه في الدين اصلا منتلاق ده عارف يتلاقوا الناس وقالوا دارين الله يصوم على على اسرائيل والله ازاي يتلاقوا يتلاقوا قلنا اشوف الكوره يتلاقوا الصبح عايز مع دارون يخلعك ومالك ماله لاعب انت بتاعه وخلوقك اللي لاعب ده بتلاقه وقول له سمعته عاصما سمعته كذا قال له ونسبتاعتهم وشان كده اخضرنا حالهم سمعته كذا بتكالك الكلام في الدين اخلا قل ما المنحية بعدين ما ده يشتغل في دنياك ما بزول مسالك لا ده يشتغل اي يشتغل مكانيكي ويقول سمعته انا بقى سلمك يا معا تاني لا ام بتصرخ شغال بصلي ازمع قالوا لعبين بعدين اه ان لا يا زو تصابل انت ما ما مو... عندك ما ما مو... مو... مو... موضوع البجاريد بتاعتهم كانت كلها سمعت فلان لغايه ما يوصلوها النبي عليه الصلاه والسلام او يوصل لك صحابي أو, او او ينقل الخبر عن عن عن تابع الى اخر حسب العصر بتاعه فقلقل عليكم بالامر الاول الذي كانوا عليه قبل ان يفترقوا وده ما ما قام يتكلم عن الدائر الدين يعني الكلمات دي يعني بتقرر انه الدائره الدين ايوه الدين الاصلي مش المزور اهي عليكم بالامر الاول الذي كانوا عليه قبل ان يفترقوا لانه بعد الفرقه بقت المشكله ملخبطه جميل كان صافيه ما بعد الفرقه بعد كده بقت الحق والباطل مش كده التبس الحق بالباطل ده يقول لك ده ما احنا دي والعمر الاول كان كتاب وسنه بس مش كان كتابه و سنه لا كان في صوفيه واتحدى اي عاطل يجي يقول لي كان في صوفيه ودا بدرسك ليه بعدين على الصوفه وكده والعفاه دي بيجيك لا هو كده يعني سماها شينا في الغريب انت فاهم انه الامر الاول قبل الفتره الدينية الاصلي اللي هو يوم ان كان الامه يعني مؤسسه بالكتاب والسنه وقايدها واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم ينتق بالوحي امام القران او من حديثي فهمت وقر لباب مالك عليهم الصلاه هذا المذهب ومع هذه الكلام قال ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين ولا دفي ذو مالك تابعته قالون والله اقول لكم قول الشيل ما كان دين في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ليش يكون دين لانه الدين ما ما كان قبل اليوم اقمتم لكم دينكم واتمنتم عليكم نعمتي ransom muslima madina fa ybqa alaykum bil amr al awal wadha qallaw qad nasahak wallahi wa sadqa wadha al manhaj yani wal maana wadih biqul akhbarana muhammad ibn abd al baqi ila ila al auza'i wa huwa min kibar ulama al tabi'in qala al auza'i asbir nafsaka ala sunnah wa qif haythu waqafa al qawm wa qul bima qalu اكف عما عن كف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما وسع الكلام بتاع الناس الاوائل وكلام بيبي باك اللهم صل وسلم والله صادق كلام اول شيء مختصر ومفيد ومرتب ده كلام العلماء ويا كلام السلف ليوم الدين يعني شفت السلفي صاحب المنهج القويم تلقى كلامه مرتب وموجز ومختصر صاحب السنة. لتلقاه كلام مرتب. ما فيه تعقيل. فيمتا؟ ما فيه لولو. لو. ما فيه إنشة كثيرة. مثلا قالوا وتيتوا جوامع الكلمة. تفتش كتب السلف بأجمائها. تلقاه مرتب بنفس الترتيب. فيمتا؟ أمسك صحيح البخاري. مثلا. كأصلاح كناب. أدني ثلاثة كلمات إنشة للبخاري. إنشة. انه وينبغي وكان وانه سوف انت حداك طلع لي البغاري ثلاث كلمات للبغاري من عنده ما بتلقى كل دعاء باب النعيم حدسنا فلان عن فلان عن فلان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده واصل باب ثاني ابواب لما نكبر في في انشاء في انشاء في هذا ودي جننا وينبغي وسوف نسحقهم لقيت كلام زي ده يجيك واحد من اصحاب البدع من المكتبه الاسلاميه بثقف والله صحيح والله لو اجيب لك في غار قران اقول لك سيضغ يجيبها ويفسرها في اربع صفحات انه هو يضغي وان الامه الاسلاميه متفكفكه ولا ولكن لابد من تصنيع الصواريخ ولو انه سوف ياتي زمان الابريكان يا اخي انت موضوع انت ما عندك موضوع انه. زمان بتاع شنو كلامك يكون مفيد ما لا لا ما, ما بقى كنت بسرد مختصره كلها ما في سواء كان الناس اللي ألفوا المتون وبعدين اجوا لها شراح كلام مختصر مفيد فهمت ما في لا ولا الكلمات دي كلمات مضيئه فهمت بخلاف كتب المبتدئ على الجبل يعني كلام كثير والله لو تفتش كتب هالبدع بتلقا بتختلف تماما اذا كان عندك حاسه تشم هالشم سلفيه مش يا بتقرا البوليسيه اذا عندك حاسه حش... حاسه شم كده سالفيه الكتابه بدون تقراه ده يجي لك لا لا بالشم شم والمساء والله ما ما ده بتاعت كهانه ولا كده لكن بحاستك السلفيه بتعرف من خلال نظر الصفحه الاولى بتلقى بس صفحه واحده تقرا انه وانه وقال و... وفي امريكا ب... بس موال الجوبين اجد بعيد, بعيد بلغون بر افتش كتاب السلف تحداك تلاقي كتاب سلف سواء كان كتاب معاصر او او كتاب شنو او كتاب قديم شوف الاكيد هسه يختلف تماما عن الكتب بتاع شنو اهل البدع والله صحيح كله مبني على يعني كلام موجز وله ادلته اثري يعني كلمات يعني انهم هم ان نقف عندها في من خرجت من شفتيل او زعي ك كراجل عالم من علماء الامه على المنهج بيقول اصبر نفسك على السنه والمساله دائما نحن يعني بنقول المساله اصلا دي بينات المطاف خطوات يعني خطوه اولى وخطوه شنو ثانيه المساله الاولى انك انت ذاتك تعرف السنه يواري تعرف السنه شنو السنه وليها ذات لما العلماء مثل الشافعي لما مثل الاوزاعي قالوا الكلام ده قالوا اهل السنه كتر والله صح بيقول لك اصبر نفسك على السنه لانه اصلا العاده قريب يعني داب ظهر نضيط وميط داب ما ادري شنو انت مش عارف الشغله انا فات لانه في زمان اول شيء بنحتاجه قبل الكلام الاوزاعي اصبر نفسك على سنه اول شيء فتج اللقى السنه لانه ابن مسعود بيقول هذا في الدارمي ومثل هذا له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو لان مش هذا لا يقال من قبل راي يقول ابن مسعود في الدارمي يعني ب... لما بيتكلم قال في في مساله الضياع ال... ال... بيا اسن كيف بكم اذا صابتكم فتنه فتنه يهرب فيها الصغير ويهرب فيها الكبير فتنه يتربوا عليها اشوفها على شفع الصغار وبعدين يهرب فيها الكبير يعني دول عايش على ضلال ويظن انه حق قال فإذا ما ويرت يعني هذه ضلال الفتنه قال الناس غيرت السنه اذا ما غيرت اذا ما باص الله عز وجل وهي من من ينقضها ويبطلها قال الناس غيرت السنه قالوا ومتى ذلك يا بعض الرحمن قال اذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت امراءكم وقلت علماءكم والتمسه الدنيا بعمل الاخره ولو الزمن بتاعنا ده لو قفلنا مع الكلام ده ونبدا نتكلم عن عن عن قضيه البحث عن السنه وبقول لك كيف بكم اذا صوفيه فيتنا يرموا فيها صغير ده الحاصل اصل الناس تعرف في البلد دي بالذات سيبنا منه بره اي عاتبهم يقول لك صوفيه طبعا دخلوا الاسلام في السودان بعينه اكو ما دخلوا الاسلام ولا اي حاجه اكو في السودان ده الاسلام دخل وان صار سنه والله العظيم اللي بيتكلم على الاسلام هاي كمان هيك جاي دخل وان صار سنه يعني بمعنى انه مش هم الذين ادخلوا الدين من حيث هو ادخلوا المنهج المنهج اللي هو كان موجودا وغطى عليه التصوف كمانهج باطل دخل في عهد السلطنه الزرقاء بيبدا والشيخ بتاع الصوفيه ام مش قسموا السودان تقسيم جغرافي واي حله بيجي عند واحد واحد شيخ ابو ضل بتاعه ماسكه الحله كلها كده وهشيبوا تتفرجوا في السودان والشيخ قاعد عامل فيها دكتور دكتور بتاع حله المرضى اللي جيبوه له انت اطلق شيخ ولا عالم والنبي يسلم معجب قدره وقال لما جابوا له مريض في الحديث دارين دواه قال تسو به الى الحارس ابن كلده فانه رجل يتفضل قالوا ودوا الدكتور وادن دكتور انا ما اتلم هتا ده انا بجي قد كده قدت لها امه وملفع بشار كده تعارب ماسكا الحلة كلها اذا في واحد قال ما وادنوا الخرطومة الموسيقى وادتوا ليه وادتوا ليه يا دكتور انت شغالتش من انت انا فاقي اذا فاقي بتاعش انت مستعبد شغال ماسكا الطيب كده ماسكا دارين اعملوا بيارة ايجوا نعمل بيارة يا ولد ده بتاع الجلويه معلومه البيار يجوك يكلبوا يداريهم فتوى وما عنده اي حاجه فيبقى الناس عايشه على الضلال وده واقع قديم ولكن يعني يعني لكل يعني زبر الرجال ما ما بطول مع ابو دين يصر الحق يعني فلما الان الدعوه السلفيه انتشرت وكانوا عم الذبي بجهود بعد فضل الله عز وجل بتاعه ناس اشتغلوا وغبالنا وضربوا فيها وتجاهدوا ويعني حتى تلقوا الله عز وجل فال السنه غايبان لما الناس بدو تسوي زي ما قبلنا يقول قال فيدا ما غيرت قال الناس غيرت السنه هسه تقول الله واحد ما بجوز دعاء الشيوخ بقول لك خلاص طيبتوا لنا دي يا وهابيه غيرت الدين قلت له هو صاحب جديد يا دول القديم هذول القديم ذاته ما هو قال لك فاي اذا ما غيرك قال الناس وغيره السنه مش ده الحاكم اسمع ما تجيني ولك يا والله تجيتونا بهدي ان احنا ما ما في جديد بتاع محمد عبد الوهاب لا محمد عبد الوهاب ولا حاجه ده بتاع محمد بن عبد الله صلى الله فمتى ذلك المواشراط واضحه اذا كثرت قراءكم وقلت فقاؤكم واحكلك بلد مليانه قراء وده ملي بيت على القران المسلم ما من نجم الحرف ولك ما شاء الله بلدنا كلها عامره بحفظه القران كان يجيب لي واحد نمتحله في التوحيد جيب الشيخ الجراوزات مش بلدنا كلها عامره ويجريك لي وقع ولا اخ مسلم يقعد يبرك كده وبعدين يشتغلك في القران وهو في وادي والقران في وادي والشبكه بتاعته وصفوفه واحده انت فاهم كلامي فضايف وما ابقى الشيخ ذاته يقرق قاء تقول قاء قاء ولا لا حروف حلقية بعد الكردمة دي يا سواء انت مستابل هقولها بعد الكردمة دي وقاء وقاء ابوكم ودعوني ودعوني أتجيب لكم يقول لك قولي يا بره عند الشنائل وطيب قادر يقول انت مستابل هل تقول ما مجرم عليك الله لا ما مجرم يقرق لا يقرق قاء قاء ابوكم وبع شوية يقول لك قوم يا قين هديهم اللي في حد تخرج بها من الخروذات من نوزات المجرم تجاني ولا سماني ولا عفن ساكت ولا اخو مسلم يعلمك المظاهرات كله هوس في النهايه كله هوس في النهايه يا اولاد والمنهج واضح انا باسلهم فرذلك بعد ذول يتعرف يتعرف على السنه اذا كانت مراكم وخلف ممارس يحفظ القران سوا مشرك وش مش في وش حاسين قاعدين يحاربونه منو انت حرب الدعوه السلفيه ابنه اربانهم زادوا بتاع الحفغه اخذوا القران ذات لو بتقول الله واحد تجيب الادله من القران وهم بيقول لك لا انتوا هادي وكسرت اغراركم وقلدتمناه مليون مسؤول وكلهم حربيه زي ما الرسول قال الامير ونايب الامير والمعارف اللجنه وانبثقت منا لجنه وهو بقى وفينا كلهم تبع سيح الرسول قال والله يرضى كثرت أمراءكم وقلت شنون ومناهم إلى آخر فبغل بعد تتعرف على السنة ماذا يكتب فهم لو بعد تتعرف على السنة كلام الأوزاعي تبقى مساء تصبر على السنة وده المطلوب يعني بالنسبة لي نحن الآن الذي استبعنا لهم الأمر يعني الصبر على السنة يمكن مرات يكون أصعب من الحصول على السنة ممكن تلقاه تتبير ليه لكن عشان تتمسك بيها وتصبر عليها دي ما مساله ثانيه ذلك النبي عليه السلام كان بيتكلم في مقام الثبات وده مقام عظيم الله دواه باعلى يعني الدرجات الاف صلاح بيقول لهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني فالثبات على السنه هو ما صعب اذا استعنت بالله عز وجل لكن بتبقى المساله يعني الحرب بيقول لها كتير بقى الناس الواحد بقى عارف السنه وده شر الضلال بعده هو ده كما قال ابن مزون شر الضلال بعد الواحد بقى غريبه ما يصبر عليها البنطلون قصير شويه وما قصور بيقولوا عليه يعني حاجه بسيطه ما بتفرق لكن تعرف الناس اللي ينخفوق في الحته دي في الحتته دي يمكن سنتيمتر واحد بتعرف بذرة طلع من يخرب لك دينك شي نو يا اخي مقصر كده وكل سنتيمتر واحد انا مقصرك طب انت مستاهل وانت مالك مالي مالك بالي يا زول اقول لك يا اخي ما تبقى كده ابو شد في سنتيمتر سنتيمتر بشد وانا ماشي نوع على الحقيقه يقوم انت اعمل لك لحيه يقوم عليه فهمت اعمل فنانك بلاعبين اعمل فنان لاعب كوره ومظبوط فالثانك تقرمي الناس ما بيزبروح السنة واحد تلقى الليلة كده معي شوية يقوم تلقاه و... وده كله ينوبا ايدا ال... عن عدم الصبر يعني وما سالك المناج يقوم انتا ويقول لك شنو يا اخي انا ما, ما قلت معاكم قال لك والله انا بالحقق قلت معاكم لكن لجيت في بعض الملاحظات في اللي اه ملاحظات شنو يا اخي انت قلت او بالله يخليه ملاحظات قال لك الصبر ساخد الشغلات دي جاء مشاكل كثيرة والله صحيح تفاهم ملاحظات ولا حاجة يا التكبر مش العديل لقد يقول غلبك الشغلان انت فاهم؟ فبيقول اصبر نفسك على شنو؟ على السنة تصبر نفسك على السنة وده ما نحتاجه وقف حيث وقف القوم والقوم دي للصحابة لأنه مصطلح القوم دي اخذوا هاي الجماعة تقول للقوم وقول لك بالله قف حيث وقف القوم تقوم قيامتها القوم فيها تب القوم دي للصحابة. انت عندك بتكلم عن قوم الجيلان. ايام نادي نادي الان نادي قوم الجيلان. جيلان, جيلان بتحشره. ده انا بنعرف القوم من الصحابة. المصطلح ده عند الوايل بيؤنى به صحابه. لكن استخدموا المتصوفة لقوم غير الذين كانوا ينادون بهم. فالقوم دي للصحابة هم اخذوا الكلمة. ويقول لك القوم والقوم وقفوا على يعني قول القيد وهو عليه الصلاه والسلام ما كان عندهم لولا وكثيرا القوم وقفوا يعني على قول نباهي عليه الصلاه والسلام وسجل التاريخ يعني مشاهد كثيره جدا الان لو نحن استعرضناها وطبقناها في واقعنا نحن ولكن حتى الذين وقفوا عندها من القوم اصحاب الا ممكن يعني القوم بتاعنا بتاع الجيلان يضربهم ويخنقوا قول انت اساسنا ناخذ بشد في مصنف وصلنا ابن رزاق عطس رجل عند عبد الله بن عمر قال له الاوزاع قف حيث وقف القوم عطس رجل عند ابن عمر ابن عمر طاح القوم ذاته ما من قوم الجيلان قوم النفاذ الله فقال الرجل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هسه ديل القوم بتاعينك قال لو قال كلام زي ده تعرف زول يقول كلام زي ده ويعتبروه زول من المحبين للمصطفى اقول لك والله زول لك بالله كان قال يجيب لي خبر المصطفى ابن عمر من القوم قال له يا رجل ده ابن عمر هسه لو في القوم دي ما كان خنقه يا رجل ما هكذا علمنا رسول الله واينما علمنا اذا تصاح حضنا أن يقول الحمد لله وأن يقول له صاحبه يرحمك الله وأن يقول له يهديكم الله صلى الله عليه وسلم حيث وقف القوم القوم وقفه حتى عند الكلمات بس ما في زيادة كلمات تعبوديا فأتى لو لو واحد فبك له ابن عمر يقول من القوم الحمد لله صلى الله عليه وسلم تقول له معاكذا يقبل عليك الغوم ذا تقول له وابي ما بحب الرسول قال ما اصلي على الرسول يحضر ما اصلي ولا حاجة اللي يقول لك لي رجب تغريب وممكن يكون لك جماعة دراويش ساكن في بدعة فانو ده صلى على نباح سلم في بقام اصلا ما ورد ايو فينو الصلي عنه لانو في الوقت تاني قال لي يا رجل كلنا يصلي على رسول الله ولكن ما علمنا ان نباح سلم ان, ان نقول ان نصلي عليه بمثل هذا الموضع وانما علمنا وبين له ودبان هاي وده لانه نبينا عليه الصلاه والسلام علمهم انه يجيفوا عند الحد بتاعه بتاع كلامه ما يمشوا يتفلسفوا اتربوا على المنهج ده لما تاخذ حديث البراء ابن عازم تكلم عن مساله دعاء النوم بيقول علمني ان رسول الله وقال اذا اتى احدكم يعني مضيعهم فليتوضا في السنه يعني المندوبه ثم يضجع على شقه الايمن ثم يقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك ووجهت ظهري اليك رغبه ورحبه اليك لا ملجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت قال فانه من قاله ومات بالهذي مات على الفطره الكلام ده مش واضح اعلم اليمين قال له اعد عليا طبعا علمه دعاء النوم فبعد ذلك الرسول امره ان يعيد الكلام حتى يعلم وحفظه املاء ففق ففق فكرر البراء الدعاء ولكن لما اتا كلمه تصرف فيها بالمعنى يتصرف في شنو في الكلمه بالمعنى لما أتى إلى قولي أعمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت غير كلمة نبي إلى رسول وقال وبرسولك الذي أرسلت والنبي عليه السلام قال ليه لا ما مشاء له ما مشاء له قال ليه ما كله في الله كله في الله باركوها يا ذا الرسول قال ليه لا أنا قلت ليك نبي ما تمشي تعمل يتفلسف تقول رسولي يقول لك ماله والنبي ما ياو الرسول وبلاوي انت فاهم ف ما بعنا انما صلى الله عليه وغي ابر يلتزم بالكلمه ودي لان اطرامه صارت تعبوديه من من زاويه قلناها مقام شنو تعبوديه ثانيا يا نوع من انواع البلاغه والله وسلم من افصح الناس حلو يعني لما تقول وبرسولك الذي ارسلت داو ضرب من ضروب التكرار في اللغه العربيه والتكرار مب لما تكرر الكلام فهمت لما يقول و... و... وبرسولك الذي ارسلت كلا برسولك الذي في في تكرار في شنو في الكلام في الكلام يعني لكن البلاغه تقتضي وهو صاحب البلاغه قال وبنبيك الذي ارسلت بالاضافه لانه الامر اصلا هو في النهايه حكم تعبدي وتعبدوا به. امتهى زمن الدرس وبينواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم.